الله مين من الشاي بره بسم الله الرحمن الرحيم لا and the... وقد خلقنا الإنسان فيك بدء لا حل بذل بلد وما ولد لقد خلقنا الانسان فيك بد اَيَحْسَبُ اَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَن يكون ذُلًّا عَلَيْهِ ایحسم ان لم يره اخد لا اقسم بهذا البند اهلم بهذا البلد اولي وما ولد لقد خذ الخل من فيك مد يحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يحسب أن ألم نجعل له عينين ولسانا نندين فلن <مش> كنت محمد <مش> <مش> عقب <أمش> ألم نذق لوجوه شفتين mi o ganz na mivel un العقبت فاکو قب او اطعام في يوم ذي مسرب يتيما ذا مقربه او مسكيما مكسور الم نجعله عنينا من لساننا والشفاه كن جدين فلقت حمل عقبة ألم نجعل له zendin nifalan von sel helm al from the old من صراب، یتیم ذم